هذه المثالة الأولى وما ذكرنا الآن من قواعد يدي كتاب البيت حديث سلمان, سلمان أن سلمان رضي الله عنه الحديث في المسند حديث في المسند أن سلمان رضي الله عنه, رضي الله عنه, بحث عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما علم من صفة النبي أنه يأكل الهديّ ولا يأكل ضعفه، فقدم له طعاما قال له هو صدقه فلم يأكل. ثم قال له بل هو هدية، فأكل. قال الطعام هو هو، لكن من الذي اختلف؟ مقصد من؟ سلمان. فلذلك أكل بالمقصد الثاني ولم يأكل بالمقصد بما دل على أن المقصد مؤثر في ماذا في صحة البيع وفساده فمننا لما يشتري إنسان سلعة على سبيل معين مثلا رجل جاء يشتري الراديو على أن يسمعه إزاعة القرآن الكريم مثلا هذا البيع صيح فيجوز لك أن تبيعه بما علمت من إيه حاله تمام امرأة جاءت تشتري جلبابا فمن حالي علمت أن هذه المرأة هي محتجبة لا تلبس الجلباب هذا إلا فين لكن إذا جاءت أخرى متبرقة تشتري جلبابا تمام والظن بها أنها إيه؟ تتبرك به فلا يجوز بيعه إيه؟ لا لأن هذا عون على الاسم والعدوان تمام فالقاعدة هنا اختلف أمر البيع صحة وفسادا باختلاف مثال من ذاهب يشتري أكياس الحلوى التي تباع على نية أكلها هذا البيع حلال طيب، لكن من زاب يشتري أكياس الحلوة على نية المقامرة بما إيه فيها يعني يعلم اللي فيه جائزة أو في مسابقة معينة لمن يشتري أكياس الحلوة هذه، فاشتراها على نية المسابقة يبقى هذا إيه قامرة بماله لأن المسابقة هنا قد يكسب وقد إيه وهذه المقامرة بالمال. وإن أدخل السلعة في النص ولكن أدخلها إيه حيلة والحيل لا تزيد الحرام إلا إيه إلا خبسا تمام الحيل لا تزيد الحرام إلا خبسا طيب المسألة الأولى شروط البيع شروط البيع وإن قلنا بأن البيع حلال الأصل في كل بيع حلال لكن هذا الحل بماذا حتى يستوفي البيع ماذا شروط الحل فإن افتقد البيع شرطا من شروط الحل صار البيع فاسدا تمام مثال التراضي بالشرط الأول التراضي ما الدليل على هذا الشرط؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذا التراضي يحرم شيئا قلناه قبل أنت يقص كل لي ها. يحرم شيئا قلناه قبل البخص لأن هل البخص فيه تراضي لا صحيح أنت استغل حاجة الرجل فالبخص في نوع من, من الإكراه أنت تعلم أنه محتاج إلى المال جدا فلحاجته إلى المال تقول له هذا لا يساوي إلا خمسا صحيح طب تقول ما هو ضابط المسألة طب يفرد أنه يباع بخمسة يا أستاذ نقول ضابط المسألة هنا ماذا ها؟ القرائن سمعت قولا من الشمال من قال العرف أحسن العرف العرف يقول لنا أن هذا الشيء لا يباع إلا ماذا ما بين خمسة وإيه؟ وعشرة تمام فلو بعته في هذه الحدود تحقق الإيه فراضي ما في بقص، لكن لو نزلت به إلى إيه؟ إلى سعر مثلا إلى جنائي يبقى هذا في نوع من الإيه من البقص يبقى إذا هذه الآية نص على تحريم ماذا؟ البقص لأن البقص مفروشة فرادة في استغلال لحاجة الرجل فحصل شيء من الإيه من الإكراه وإن كان الإكراه هنا إكراها معنويا ليس إكراها ماديا نعم هو إكراه معنوي من استغلال حاجته إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد إنما البيع عن طراض ماذا تفيد إنما في اللغة العربية أيها الأخير الحصر والقصر خذها قاعدة اكتبها فقوله إنما يفيد الحصر يبقى أنت هنا بقولنا إنما حصرنا القاعدة التي سبقت لأن القاعدة التي سبقت تقول ماذا يا رجل الأصل في البيع له حل فأنت حصرت هنا تمام؟ فقلت الأصل في البيع الحل إلا أن يكون عن إيه تراضي جبت من إلا هذه من قولي إنما البيع عن إنما في اللغة تفيد له هذه القاعدة تنفعك اكتبها تنفعك في مسألتين المسألة الأولى هل يجوز إدخال أموال الزكاة في بناء المساجد؟ قولان لاهل العلم الجواز وقول بالله بالعدم الجواز بالملء الذين قالوا بالجواز استدلوا بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم قال وفي سبيل الله قالوا بناء المساجد في سبيل الله صحيح طيب نحن نحجهم الآن قلنا لو كان قوله في سبيل الله يشمل كل أعمال البر لما كان هناك معنى لماذا لقوله إنما التي جاءت في صدر الآية فقوله إنما في صدر الآية حفرة الزكاة في ثمن في ثمن أصناف إبن أنت لو قلت لي في سبيل الله كل أنواع الخير إبصرت إنما هنا بلا عمل بلا عمل ما لها فائدة أمهل ما لها فائدة صحيح تمام يبقى قولوا في سبيل الله لابد أن يصرف على معنى خاص ايه هو الجهاد تمام يبقى في سبيل الله تجهيز الجيوش وتجهيز الجند وشراء السلاح فيجوز أغز أموال الناس الزكاة لتجهيز الجند وهكذا وشراء السلاح تمام إبا هنا إنما عملت عملة قوله في سورة البقرة إنما حرم عليكم هذه سورة البقرة ولا المائدة ننسيتم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحمة الخنزير وما أهل قوله إنما إبا أن المحرمات مستثنى محصورة فمن ادعى تحريم شيء فعليه ليه فعليه الدليل تمام فعليه ليه الدليل يبقى إنما في اللغة تفيد ماذا هذه القاعدة اللغوية مفهومة بالنسبة لك طيب خذ مثالا هاما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق يبا دي حص حص لان من مكارم الاخلاق ماذا عبادة الله فايه من مكارم الاخلاق خوف من... الخوف من الله خشية من الله يبقى اذا الحديث في حص تمام ايضا نعم قد يكون الحصر حصر خصوص يعني زي ايه حصر خصوص قول عبد الله بن عباس انما الربا في النسية يعني انما الربا كامل التحريم تام التحريم فين لكن هذا لا ينفي التحريم عن ماذا عن عن, عن عن الربا الفضل تمام لان الربا نوعان فضل ونسية ما معنى الفضل اللي هو بالزيادة يعني خد خمسة جنيه تمام وهات سبعة جنيه لكن النسيئة تأجيل خد خمسة جنيه لأخر السنة بس سيأخذهم منك عشر جنيه تمام فأقول بارك الله فيك إنما قد تفيد حصر الكمال لكن الأصل فيها أنها تفيد الحصر مطلقا إلا أن تأتي قرينا فتصرف الحصر هنا إلى حصر الكمال يعني إيه حصر الكمال؟ مثاله إنما الربا في النسيئة هنا إنما مش معناها عدم تحريم ربا الفضل لكن إنما هنا يعني حصر الربا كامل التحريم وكامل الإثم فين لكن ربا النسيئة ربا الفضل أقل منه إيه حرمة وأقل منه إيه إثما يبقى دا اسمه حصر إيه خاص الكمال الجهاد نعم حضرتك مش دليل الجهاد تسميه في سبيل الله عمله في يا رجل اتفاقنا ده معنى مخصوص في القرآن الكريم ولا لا صحيح, صحيح معنى مخصوص في القرآن الكريم لو تأملت كلمة الجهاد وكلمة في سبيل الله أتجد أن أكثر ورودها في القرآن الكريم بمعنى ليه بمعنى الجهاد يبقى لابد من حمل ليه؟ الكلام على هذا المعنى إلا أن تاتي قرينا دنت المطلب بالقرينا ما طبعا ده, ده واضح لكن انا بكلمه عن قرنة لغوية هاما ان احنا لما نيجي نستقرئ كلمة في سبيل الله في القرآن هنجد انها تأتي غالبا في معنى ايه واحنا اتفقنا حمل الكلام على ايه على المعنى الغالب الشائع والمعنى الغالب الشائع في القرآن من في سبيل الله يعني ايه يعني الجهاد تمام وهذه القرينة الاولى والقرينة الثانية انما الوالدة في اول الاية تمام لأنك لو ذهبت بمعنى في سبيل الله لا ذهبت بمعنى إيه؟ إنما ولما أصبح لها عمل أمهل بارك الله فيكم ومن أدلة التراضي أيضا النظر الصحيح إذا عدم اشتراط التراضي يؤدي، إذا عدم اشتراط التراضي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشغب والظلم، الشغب والظلم والمشاحنة بين عباد الله. فرع طبعا تحت مسألة التراضي في فروع، تمام؟ هذه الفروع ان شاء الله محلها في درس الغد وحسبنا البحث هو اخر هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى الى يوم الجمعة القادم اذا باع طرق الزهب دون مقابلة مالية من اين يكسب اذا هذا اشكال لا يرد سيكسب تمام حتما لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تمام إن باعه بالمال ثم باع بعد ذلك ان اشترى بالمال ثم باع بعد ذلك ما شاء بالمال سيكسب حتما لكن لهم تصرفات عظيبة جدا يعني مثاله الفصوص التي توجد في الخواتيم وغير ذلك إذا باعها باعها ذهبا وليس ذهبا يعني هيبقى في فص حجر وهذا الحجر لا قيمه له لما يبيعه يزنه على أنه ايه ذهب فيبيعه بماذا بسعر جرام الذهب وعند الشراء هو إذا اشترى يخلع الفص ويشتريه من غير الايه غير الفص، فهل هذا ينبغي؟ يحرم ذلك شيء نعم يحرم طبعا لانه ليس ذهب واذا فيه غرر وظلم هناك بعض المصاغ يحتوي على كثير من الفصوص كيف لي فصلها عند المسار هذه طبعا لا توزن على انها ذهب وبالتالي لو ان الزاب الموجود بهذه الأحجار 83 جرام لا تجب فيه الزكاة الزكاه انما يجب نزعها اولا ثم ميزان الايه الزاب ميزانا خالصا بغير ذلك هل صحيح ما نسيب الى ابن القيم انه قال بعملية صباغة الذهب تحولت ايش وانصحف من رب نعم صياغة الذهب تحولت ايه؟ كيف يعني ايه تقصد هذا يعني مفهوش المسلية؟ لا المثلية هنا بالوزن بدليل نجي في احاديث اخرى الا وزنا به ما اعتبار لشكله ولا اعتبار لكونه قديم او جديد انما الاعتبار بوزنه تمام ما الدليل انه جاء في بعض الروات الا وزنا به بوزن فهذا يدل على عدم اعتبار شكل الذهب تمام على عدم اعتبار شكل الذهب سواء كان ما ذهبا مصاغا تمام او غير ذلك خلنا بارك الله فيكم الخط غير واضح شويه فارجو يعني حسين الخط دفع الذكاء طالب العلم قال بذلك بعض العلماء اقول اذا كان فقيرا يجوز أن يدفع إليه مال الزكاة لكن إذا كان موسرا فيدفع إليه مال الزكاة في سورة كتب مثلا أو ملابس هذا فيه نظر لأن الأصل للفقراء والمساكين ولا ينبغي أن نتجاوز صنفا إلى صنف إلا إيه إلا أن يأخذ أو أن نستوفي السف الأول صحيح ما الدليل حديث الرجل قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إيه؟ مني بما يدل على أنه ماذا نستوعب بالأفقر ثم ماذا ثم الفقير ثم إيه هكذا هكذا أما أن يدفع هكذا مال الزكاة طالبة العلم إطلاقا هذا لا يجوز إن كان فقيرا او مسكينا يجوز له ان ياخذ كفقير او ايه او مسكين هل يجوز دفع زكاة الفطر او زكاة المال لزوج ابنتي؟ يجوز ان شاء الله تعالى اذا كان من المحتاجين وهو اولى من غيره طالما ان ابنتك في عوله تمام ف يجوز لك الدفع الزكاة إليه بلا حرج إن شاء الله تعالى لأن الأصل جواز دفع الزكاة لكل فقير أو مسكين إلا ما استثنى له لقوله إنما الصدقات لمن للفقرائبة كل فقير تدفع له الزكاة إلا ما استثنى الدليل الشرعي إلا ما استثنى الدليل الشرعي هل تجوز صلاة أكثر من ركعتين بعد الوتر الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين تمام قال ابن تيمي رحمه الله وهذا لا ينقض قوله جعلوا آخر صلاتكم وتعون لما قال هتاني ركعتاني أشبعوا بركعتي السنة البعدية بعد المغرب وما يخرقان وترية المغرب إنما من أجلك كماله فكذلك هذه الركعات بعد الوتر فضل إذا أحب رجل أن يزيد يعني صلى أربعا أولى الليل فقام وسط الليل أحب أن يكمل الـ 11 ركعات أو الـ 13 ركعات بحديث عائشة فلو ذلك وله أسوة بعبد الله بن مسعود فيجبر وتره الأول بركعة ثم يصلي ثم يوتر فيخرج من الناهي أنه صلى وتره ما هو وما يتسع المقال الآن المقام للجواب عن هذا السؤال سؤال طويل الزين فنجعل له يعني محاضرة او جزء من محاضرة والله تعالى على يقول اني مسافر لعمرة رمضان فلعلي في اثناء السفر بالباخرة صلاة قصر نعم وترك الرواتب نعم سلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الراتبة الا من قبلية الصبح يعني الفجر والوتر والوتر ولم يصلي فوق ذلك قيام الليل يجوز بدليل يعني صلاة الصحابة قيام الليل في أسفارهم أما خروجك إلى التنعيم والعودة بعمره فهذا ليس من السنة والعمره عن الغير لا شروط مبين عند آل العلم نعم الجنيه والدولار يحملان قيمة الذهب ولكن في فرق بين قيمة الجنيه وقيمة ماذا الدولار فيعتبر مما اختلف فبيعوا كيف شئت ذكرتم ان ابدال قميص بقميصين جائز فلاذا لا يعد ربا نعم لا يعد ربا بارك الله فيك لا يعد ربا لان اصناف الربوية حددها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب الفضة بالفضة الشعير بالشعير البر بالبر كما ذكرت فقال فإن اختلفوا فبيعوا كيف شئتم طالما خرجتهم ألا ننفق على نشر الدعوة إلى الله مثل انفاق على طالبات العلم بيطاء وأن هذا الخط غير واضح طبعا هذه نفق في سبيل الله ومن الدعوة كمثل شراء أشرطة مثلا وتوزيعها على العامة في مثلا مسائل هامة تخص العامة كمسائل الحجاب مثلا هذه دعوة كمسائل عقدية هذه دعوة هل في القنوت الوتر يرفع الإمام يديه وكذلك يرفع البعض قنوت الوتر سلمكم الله أولا وأقول هذا لم يثبت عن السلف أنهم قنتوا في النصف الأول من رمضان وهذه رواية حسنا الشيخ الألباني وذكرها في قيامه ثانيا يجوز رفع اليدين فيه ثالثا لا يجوز ترتيله على هيئة القرآن لأن الله قال وردت القرآن ترطيله ثالثا لا يشرى تطويله هكذا ونقول هذا واتر لماذا نعرض عن دعاء السنة يعني حتى الذين يقولون لنا هذا وتر ما ارى واحدا منه مختصر على دعاء السنة ولو مر حتى تشفع له هذه عندي لكن دائما يطول صحيح ويطول جدا ثم يقول هذا الدعاء الوتر من السنة تمام انت وفقت السنة اصلا وخلفت السنة كيفية فما ينفعك انك وفقت له الأصل صحيح إذا أن اتباع السنة يشمل ماذا يشمل الأصل والكيفية لكن ما تقول أنا متبع للسنة وأنت مخالف للكيفية صحيح فالكيفية أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأدعية ثابتة عنه ما نرى من يقتصر عليه ومخالفة الكيفية من رفع الصوت مخالفة الكيفية من التطويل والتعريض في الدعاء وأرجو أن لا تفرحوا بهذا كثيرا ووفروا دمعاتكم للقرآن تمام فما ينفعكم أنها في الدعاء فالله قال تمام في القرآن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا فمالنا نبكي في الدعاء ولا أقول ما لا نبكي في القرآن ولكن أقول وما لنا لا نبكي عند سماع القرآن يعني كلما دعا الإمام تحول المسجد إلى مظاهرة معا الرجل يقرأ ويقرأ آيات هي التي أبكت نبينا صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إن تعذبهم فإنهم عبادك وعمر رضي الله عنه نما أشكو وحزني إلى الله وأبو بكر ناب بكر رجل أسيف فإذا صلى بالناس لم يملكه دمعه فلم يسمع الناس من بكاؤه طيب أخونا الذي يكتب الدرس رجاء العجلة في طبيضه تمام ثم تصويره ما أمكن لإخوانك فهذا من بركة العلم برك الله عليك هذا من بركة العلم خيركم من تعلم العلم وعلمه طب الأسئلة كسرت علي كسرت علي نعم الكفارة تسقط عن الرجل الفقير إذا لم يملك المال يستحب البقاء مع الإمام حتى الواجه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام لي لا, لا تجوز هذه الصورة في البيع كان رجل أن يشتري تمرا أقود بتمر الرضيء ثم يدفع الفرق هذا هو عين الربا لقوله لا تبيع التمرة بالتمر إلا يدا بيد مثلا ب بمثل كذلك الذهب كذلك الفضة تمام فهذا الذي يحدث هو عين الربا ولا يعد هنا الصنفان مختلفين مختلفان لماذا لإن الاعتبار بالوزن مش بالإيه مش كما قلنا في مسألة الزاب التي سال عنها أخونا آنفا بارك الله هل يحرم العمل في الاكسسوار الحريمي هذه المسائل سترد اللي هي مسائل خاصة بالمبيع تمام ولكن أجيبك الغالب الآن أن الاكسسوار الحريمي يستخدم في ماذا في التبرج والسفور فالتورع عن بيعه طبعا أولى ثم أولى إلا أن عندك أن امرأة تستخدمه زينة لزوجها وللأسف وقليل من تفعل نعم الصانع مثاله مثله إذا تحقق أنها تذهب إلى كان في بلد أكثر نسائها محتجبات متسترات والظن بهن أنهن يشترينه لزينة الزوج فلا حرج من تصنيعه بيعه لكن إذا كان الغالب على أهل البلد التبرج والصفور والغالب على من تستخدمه تستخدمه تبرجاً وصفوراً فتركه طبعاً هو المتعين وهذا كلام بنصه للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي أو بمعنى لما سئل عن بيع بعض الأجهزة التي تستخدم فسادا وشرا وتستخدم طاعة وقربة كالرديو صحيح ممكن تسمع به القرآن الكريم صحيح منه القرآن الكريم وممكن تسمع منه الغناء والكلام المحرم فقال العبرة هنا بماذا بامرين بما يغلب على استخدامه او بالشخص الذي يشتريه تمام او بالشخص الذي يشتريه والله تعالى اعلى واعلم ان شاء الله تعالى حسبكم هذا من درس ليلة تم درسنا في الغد وارجو ان تنقطع فاذا انقطعت الاسئلة المكتوبة فكذا الشفاهية تمام وارجو ان لا تمام لان طبعا لا يتسع بنا محمد